الحمد لله الحمد لله القائل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله القائل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون منذ ايام وفي بقاع شتى من العالم الاسلامي يحتفل كثير من المسلمين بمولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واكثر الدول الاسلاميه تعطي اجازه للموظفين والطلاب بهذه المناسبه ولا تكاد تستمع او تنظر الى وسيله اعلاميه تنتسب الى قطر اسلامي الا وتسمع الاحتفالات والاشعار والمحاضرات والمواعظ فيا ترى ما قصه هذه الاحتفالات وما قصه هذه الاعياد ولماذا كل هذا الاهتمام من قبل وسائل الاعلام والتي يهيمن عليها في الغالب ثلث من العلمانيين من اذناب الغرب اخى المسلم الا تستغرب وتتساءل عن هذا الاهتمام الذي لا نبالغ اذا قلنا انه يفوق الاهتمام بالاعياد الاسلاميه الاصيله عيد الفطر وعيد الاضحى فيا سبحان الله كيف تنشط همم هؤلاء لاحياء مثل هذه الاعياد كيف تصاغرت همم المسلمين للاشتغل بذكر شمائل رسولهم صلى الله عليه وسلم وما آثره في يوم او ايام من السنه ثم يتنسا وتهجر سنته ويهجر ذكره سائر العام الى هذا بعث صلى الله عليه وسلم لماذا ينشط كثير من الناس لاحياء الموالد مع ان واقعهم مليء بالتفريط في الواجبات والفرائض فضلا عن المستحبات لماذا يحرص هؤلاء على النعيق مع كل ناعق في احياء هذه المناسبات وهم ابعد الناس عن التخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هناك مواليد اخرى كثيره تولدت عن مساله الاحتفال بالمولد النبوي وكلها اصبحت اعيادا تمارس فيها طقوس عجيبه كل ذلك بدعوى محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم والايه تقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالاتباع لا الابتداء هذه لابتداع. قاعدة لكل من يؤمن بأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبحت الموالد في بعض البلدان الإسلامية وسيلة من وسائل تخدير الناس وصرفهم عن الدين الحق بل وصرفهم عن المطالبة بحقوقهم في أداء الشعائر الواجبة لا يخفى على كل منصف وعلى كل مؤرخ ان الموالد لم تكن معروفه في القرون الثلاثه المفضله بل وحتى في قرون ثلاثه تليها انما نشات في اخر القرن السادس او اول القرن السابع كما ذكر ذلك المؤرخون كابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله وابن وابن خلكان وابن خلكان وكان ذلك زمن العبيديين ومن هم العبيديون من هم العبيديون الروافظ الباطنيون يسمون أنفسهم زورا وظلما بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها وهي منهم براء نعم إنهم لا يسمون عند المنصفين إلا بالعبيديين وتاريخهم براء من اسوء الثواريخ مليئ بالزندقه وبالفواحش والفجور الى درجه مقززه حتى ادعى احد رؤوسهم قاتله الله انه الله رب العالمين تعالى الله عن ذلك اي ينتسب لفاطمه رضي الله عنها ويدعي انه رب العالمين وبالنظر الى نشاه هذه الموالد يظهر ان هناك سببا او اسبابا كثيره دعت الى قيام هذه البدعه فمنها نشر العقائد الباطنيه من خلال مشابهه الموالد في طقوسها بالطقوس البدعيه الاخرى عند بعض الفرق الضاله وهذا معروف ومن الاسباب البحث عن الشهره والسمعه حيث ان بعض الاغنياء ينفق على بعض الموالد اموالا طائله فيا ترى هل سال نفسه قبل الانفاق وبعده هل هذا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ايضا الارتزاق حيث يستفيد من هذه الموالد عدد لا باس به من تجار الاغذيه والحلوه ومشايخ الاضرحه والمداحين والقصاصين والمنشدين بل والمطربين والمطربات وحتى الراقصات في بعض البلدان يستفدن من هذه الموالد رزق مال ولله في خلقه شؤون ومن اعظم اسباب دعم الموالد من قبل بعض المتنفذين واقامتها التعميه على اهداف اخرى باطله ومنها العلمانيه قد يستغرب احد ويقول ما علاقه العلمانيه بالموالد لا لقد استخدم العلمانيون الموالد لتعميق فكرتهم في فصل الدين عن الحياه وجعل الدين محصورا في شعائر ومناسبات في اوقات معينه فصار بعض المسلمين لا يذكروا اسلامه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم الا في هذه المناسبات وربما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم على انه شخصيه تاريخيه كان لها اثرا في حقبه من حقب التاريخ في تاريخ الامه العربيه هم من انطلقوا من من منطلق قومي نسال الله العافيه هكذا فقط شخصيه عظيمه مرت على فتره من الفترات نفتخر بها الا هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه رسالته وقد ذكر الجبرتي في تاريخه ان نابليون طمعروف من هو نابليون الفرنسي انه امر الشيخ البكري باقامه الاحتفال بالمولد واعطاه 300 من الريالات الفرنسيه وامر به بتعليق الزينات بل وحضر نابليون نفسه هذه الاحتفالات من اولها الى اخرها ذكر هذا في تاريخه الجبرتي رحمه الله وقد نجح نابليون باستخدام سياسه الحفلات ليجذب اليها قلوب العوام وليتعلق بهم ويتعلق به وليعلن انه صديق للمسلمين متاجره متاجره بالعبارات تنطلي على البل واله المغفلين ويعلل الجبرتي اهتمام الفرنسيين بالاحتفال بالموالد عموما لما راوه يعني الفرنسيين لما راوه في هذه الموالد من الخروج عن الشرائع واجتماع النساء واختلاطهن بالرجال واتباع الشهوات والرقص وفعل المحرمات من الذي يستفيد من هذه الموالد من الذي علم انه تمسك بدينه ورجع الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الموالد اتنصر الامه بهذه الموالد اتقام الموالد ويصرف فيها اسرافا عظيما بوضع الولائم وجميع انواع اللحوم والحلويات وكثير من المسلمين يموتون جوعا في الصومال وغيرها هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه في الله المحتفلون بالموالد ليسوا على درجه واحده لا منهم من يستغل الموالد لاهدافه المشبوهه ولممارسه كل فعل قبيح ومنهم دون ذلك ويوجد بعض المسلمين ممن فيهم خير وصلاح يحرصون على الموالد ويكتفون بالولائم وذكر بعض سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوه بعض المدائح ونحن نقول لعموم المسلمين لو لم يكن في الموالد الا شؤم البدعه لكفى فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف اشد الناس تعظيما وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم هم اصحابه رضي الله عنهم لا يشك في هذا احد من المسلمين لا يشك في هذا الا الباطنيون نعم من يشك في صدق محبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسولهم عليه الصلاه والسلام لماذا لم توجد هذه الموالد في زمنهم اين التابعون اين تابع التابعين لماذا لم يفعل هذا الائمه الاربعه المتبوعون لا يخفى على عاقل ان مجرد التشبه بمن ذكرنا يكفي لانكار الموالد فكيف يرضى مسلم ان يتشبه بالعبيديين الباطنيين الزنادقه او يتشبه بالمشركين الذين ينظمون وينثرون الكفر الصريح في مواليدهم ولا يخفى على احد من المثقفين فضلا عن المتدينين ان برده البصيري من اشهر القصائد التي يذيعها اصحاب الموالد البرده من الذي لا يعرف البرده وفيها يقول البصيري عن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع الى هذه القصيده التي تعتبر من اعدى قصائده اما القصائد المليئه بالبلايا والطوام فما اكثرها لكن هذه من احسنها ولو على الاقل من الناحيه الادبيه والوزنيه يقول البصيري وكيف تدعو الى الدنيا ضروره من لولا لم تخرج الدنيا من العدم يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك دنيا ولا مخلوقات هذه الدنيا لم تخلق الا من اجله ويسمع هذا الشعر ومن ينكره يقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ليعتقد في هذه الاعتقادات الباطلة ويقول البصيري فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانو في علم ولا كرم غلو ولماذا هذا الانتقاص من انبياء من انبياء الله عليهم الصلاه والسلام لا يدانوا لا يدانوا وهم انبياء مرسلون الم ننهى عن مثلي هذا التمييز والتفريق بين انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وهو سيد الانبياء والمرسلين وهو خيرهم لكن بهذه الطريقه انهم لا يدانوه في علم ولا كرم ثم يقول وكلهم من رسول الله ملتمس الانبياء يلتمسون علمهم ووحيهم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقوه بعضهم بالاف السنين ما هذه الجهالات يقول وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم نسال الله العافيه لا يشبه هذا الا قول الحلاج المخرف الذي كان يقول عن نفسه سبحان ما اعظم شاني كان يقول عن نفسه سبحان ما اعظم شاني يرى الحلول نسال الله العافيه يقول هذا الخبيث ان للنبي صلى الله عليه وسلم نورا ازليا كلام مستهلك لا يدرى من اين اتي به يقول ان للنبي صلى الله عليه وسلم نورا ازليا قديما وجد قبل ان يوجد العالم ما هذا الهراء ومنه من هذا النور استمد كل علم وعرفان وكذا ايضا امثال الحلاج كابن عربي الطائي الذي يقول ان كل نبي من لدن ادم عليه السلام الى اخر نبي ياخذ من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا الجهل ما هذا الجهل ويقول البصيري صاحب البرده لا طيب يعدل تربا ضم اعظمه طوب لمنتشق منه وملتثم عافانا الله واياكم من هذا الضلال وهل نكب بعض الجهله على تراب القبور يتمرغون كالدواب ويشمون ترابها الا بمثل هذه الابيات الغاليه المنحرفه يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اتفق الائمه بلا خلاف اتفق الائمه على انه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظه على التوحيد وهل ما يفعله بعض الجاهله اليوم من التمرر كما ذكرنا كالدواب على تراب قبور من يسمونهم بالاولياء الا بسبب هذا الغلو وبسبب السكوت عن انكاره ومجارات هؤلاء المنحرفين ثم يقول البصير نفسه اقسمت بالقمر المنشق تقسم بالقمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ويقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ويقول اقسمت بالقمر المنشق ان له من قبله نسبه مبروره القسمي ثم يقول امثله نماذج فقط يقول ولا التمست غنى الدارين اسمع ماذا يقول لك البصير يا عبد الله ولا التمست غنى الدارين من يده الا استلمت الذي من خير مستلم من خير مستلم ولا ولا التمست غنى الدارين من يده الا استلمت الندى الا استلمت الندى من خير مستلم يقول الله تعالى وما بكم من نعمه فمن الله لا من النبي صلى الله عليه وسلم النعم من الله هو الذي رزق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ارسله الينا رحمه عليه الصلاه والسلام يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله والبصير يقول ان غنى الدارين حتى حتى الاخره حتى ما في الجنه من النعيم غنى الدارين ماذا تفهم من غنى الدارين غنى الدنيا وغنى الاخره انها من يده عليه الصلاه والسلام ويقول ايضا فان لي ذمه منه بتسميتي البصيري اسمه محمد يقول فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو ادنى الخلق وهو اوفى الخلق بالذمم فان لي ذمه منه بتسميتي محمدا وهو اوفى الخلق بالذمم هذا كذب وتخرس فمتى صار للمرء ذمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد تسميته محمدا كم نعرف من الزنادقه والمنافقين اسمهم محمد ربما لا تستطيع ان تحصيهم كم من الناس الذين نشروا الفساد في الامه اسمهم محمد وهذا يقول ما دام ان اسمي محمد ما دام ان اسمي محمد فان لي ذمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاعب بشرع الله تبارك وتعالى وينزل البصير النبي صلى الله عليه وسلم منزله رب العالمين فيقول ان لم يكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم الذي يثبت الناس يوم القيامه ومن الذي يدخلهم الجنه او يدخلهم النار الا الله تبارك وتعالى وقد يقول بعض المتعصبين انه يقصد الشفاعه الشفاعه لا تطلب من الاموات قل لله الشفاعه جميعا ويقول سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ثم يقول البصيري يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي فان من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم والله تبارك وتعالى يقول وان لنا للاخره والاوله اما البصيري يقول الاخره والاوله للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشعار يطربون لها ويسكرون يصيبهم حالات مثل السكر بسبب هذه الابيات هذا من الله او من الشيطان ايها الاخوه في الله ما تسمعونه غيظ من فيض والبرده اخف من غيرها بكثير مما يردده المنشدون والجهل في بعض الموالد فيا لله كم اماتت هذه البدعه من سنه وصدق حسان بن عطيه رحمه الله حين قال ما اقيمت بدعه الا واميتت سنه ونقول لكل احد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم انت لا تفعل مثل هذه القبائح من الشركيات ونحوها ولكن هل ترضى ان تتشبه بهؤلاء اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله الحمد لله رب العالمين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 وتاج الدين اللخمي وابن الحاج والسهسواني والشيخ محمد رشيد رضا وكل هؤلاء لهم كتابات جيده في بيان هذا الامر وقد كان لبعض علماء الازهر جهد مشكور في توعيه الناس وانكار الموالد وعلى راسهم الشيخ علي محفوظ رحمه الله والشيخ حسنين مخلوف والشيخ المراغي وكلهم من مشايخ الازهر المعروفين كما ساهمت جماعه انصار السنه المحمديه ساهمت في انكار هذه البدع من خلال مؤلفات مشايخها ومنهم محمد حامد الفقي وعبد الرحمن الوكيل وجميل غازي وغيرهم رحمهم الله وممن الف رساله في بيان حكم الموالد الامام المجاهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وبقي ان نقول ان من العدل والانصاف ان نقول ان هذه الموالد كلها يجب الحذر منها وعدم المشاركه فيها لان البدعه شؤم على صاحبها كما قال كثير من السلف كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه لكن لا شك ان حكم من يقيم الموالد المليئه بالشرك والفجور يختلف حكمه عن حكم من يقيم الموالد ويكتفي فيها بالذكر وقراءه شيء من السيره نقول هذا حتى لا نكون ايضا من الغالين في احكامنا على الناس نعم كلهم مجانبون للسنه ولكن حكم هؤلاء يختلف عن حكم اولائك وقد يشنع بعض الواقعين في شيء من هذه البدع يسنعون على المنكرين ويقولون انتم تذكرون اشياء نحن لا نفعلها كاعتقاد حياة النبي صلى الله عليه وسلم او ترديد بعض الاشعار الشركيه ونحن نقول نعم نحن نعتقد ونعرف انكم لا تقعون في مثل هذا لكن لكل حظه من الانحراف والبدع ولا شك ان هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء وهؤلاء ولكن يكفيكم انكم شابهتم الضالين ولم تتشبهوا بافضل الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ما هم اصحابها رضي الله عنهم والعجب ان بعض هؤلاء المتعصبين للموالد تراهم متعصبين لبعض الائمه الاربعه في الفقه اذا سالته عن مذهبه قال انا حنفي مالكي شافعي حنبلي ويقولها بتعصب ولا يقبل قولا لغير امامه فلماذا يا اخي المسلم لا تتبع هذا الامام وهو لم يعرف المولد ولم يأمرك به ولم يجعله شرعا تتعبد لله تبارك وتعالى به لماذا التناقض لماذا يتعصب للائمه في مسائل فقهيه في الطهاره والصلاه وهي من الفروع ولا يتبعون رضي الله عنهم و رحمهم في مسائل اعظم من هذا يجب ايها الاخوه ان نكون حتى في اتباعنا للمذاهب الاربعه ان نكون قاصدين وجه الله ان نكون مخلصين لله في دينه سبحانه وتعالى والا نتبع الهوى فان الهوى مزله واي مزله نسال الله تعالى ان يثبتنا وجميع اخواننا المسلمين على السنه وان يميتنا عليها اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا به في جنات النعيم اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا من المكثيرين لذكره المصلين عليه في الليل والنهار عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا احياء السنة وإيماتة البدعة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن الصحابة الكرام اللهم ارضى عن الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه اجمعين اللهم ارض عنهم وارضهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين